الضمير في قوله انزلناه للقرآن قطعا وحكى الألوسي عليه الإجماع وقال ما يفيد أن هناك قولا ضعيفا لا يعتبر من أنه لجبريل وما قاله عن الضعف لهذا القول يشهد له السياق وهو قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها والمشهور أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام فيكون الضمير في قوله انزلناه لغيره وجاء بضمير الغيبة تعظيما لشأن القرآن وإشعارا بعلو قدره وقد يقال ذكر سورة القلم قبلها مشعر به في قوله اقرا باسم ربك ثم جاء قوله إنا أنزلناه أي القرآن المقروء والضمير المتصل في قوله انا وانزلناه مستعمل للجمع وللتعظيم ومثلها نحن وقد اجتمع في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر والمراد به ما هنا التعظيم قطعا لاستحاله التعدد أو اراده معنى الجمع فقد صرح في موضع آخر باللفظ الصريح في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة والمراد به القرآن قطع فدل على أن المراد بتلك الضمائر هو الله جل وعلا وحده وقد يشعر بذلك المعنى وبالاختصاص تقديم الضمير المتصل إن وهذا المقام مقام تعظيم واختصاص لله سبحانه وتعالى ومثله قوله انا أعطيناك الكوثر وقوله انا أرسلنا نوحا إلى قومه وقوله انا نحن نحيي ونميت ولا شك أن إنزال القرآن منة عظيمة وقد دل على تعظيم المنة وتعظيم الله سبحانه في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فقال كتاب أنزلناه بضمير التعظيم ثم قال في وصف الكتاب مبارك وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى التنصيص على أنه للتعظيم عند الكلام على آية صاد هذه كتاب أنزلناه إليك مبارك والواقع أن الضمائر جاءت بالنسبة إلى الله تعالى بصيغ الجمع للتعظيم وبصيغ الإفراد فمن صيغ الجمع ما تقدم ومن صيغ الإفراد قوله تعالى إني جائل في الأرض خليفة وقوله إني خالق بشرا من طين وقوله إني أعلم ما لا تعلمون ويلاحظ في صيغ الإفراد أنها في مواضع التعظيم والإجلال كالأول في مقام خلق البشر من طين ولا يقدر عليه إلا الله والثاني في مقام أنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فسواء جاء بضمير بصيغة الجمع أو الإفراد ففيها كلها تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بنصها وأصل وضعها أو بالقرينة في السياق، ثم اختلف في المنزل ليلة القدر هل هو الكل؟ أو البعض. فقيل وهو رأي الجمهور إنه أوائل تلك السورة فقط أي بداية الوحي بالقرآن وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم تتالى نزول الوحي بعد ذلك وكان بين أوله وآخره عشرون سنة وقيل المنزل في تلك الليلة هو جميع القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع وهذا الأخير هو رأي الجمهور كما قدمنا وقد اختاره الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وحكاه الألوسي وحكى عليه الإجماع كما قدمنا وعن ابن حجر في فتح الباري ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول يجمع فيه بين القولين الأخيرين وهو أنه لا منافات بينهما والجمع ممكن بان يكون نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر وبدأ نزول اوله في ليلة القدر وقد أثير حول هذه المسألة نقاش كلامي حول كيفية نزول القرآن وأدخلوا فيها القول بخلق القرآن وأن جبريل نقله من اللوح المحفوظ وأن الله لم يتكلم به عند نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى عن ذلك وكتب جوابه وطبع فكان كافيا وقد نقل فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبيّن أن الله تعالى تكلم به عند وحيه ورد على كل شبهة في ذلك والواقع أنه لا تعارض كما تقدم بين كونه في اللوح المحفوظ ونزوله إلى السماء الدنيا جملة ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم منجمًا لأن كونه في اللوح المحفوظ فإن اللوح فيه كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة ومن جملة ذلك القرآن الذي سينزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونزوله جملة إلى سماء الدنيا هو بمثابة نقل جزء مما في اللوح وهو جملة القرآن فأصبح القرآن موجودا في كل من اللوح المحفوظ كغيره مما هو فيه وموجودا في سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما ومعلوم أنه الآن هو أيضا موجود في اللوح المحفوظ لم يخل منه اللوح وقد يستدل لإنزاله جملة ثم تنزيله منجما بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأن قوله نزل بالتضعيف تدل على التكرار في تنزل الملائكة أي في كل ليلة قدر وقد جاء أنزلناه فتدل على الجملة وقد بينت السنة تفصيل تنزيله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث في صحيح البخاري وفي أبي داود وغيره إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان وعلى هذا يكون القرآن موجودا في اللوح المحفوظ حينما جرى القلم بما هو كائن وما سيكون ثم جرى نقله إلى السماء الدنيا جملة في ليلة القدر ثم نزل منجما في عشرين سنة وكلما أراد الله إنزال شيء منه تكلم سبحانه بما أراد أن ينزله فيسمعه جبريل عليه السلام عن الله تعالى ولا منافاة بين تلك الحالات الثلاث والله تعالى أعلم وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحي وتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقيل معنى أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر تعظيماً لها فلم تكن ظرفاً على هذا الوجه والواقع أن هذا القول وإن كان من حيث الأسلوب ممكن إلا أن ما بعده يغني عنه لأن إعظام ليلة القدر وبيان منزلتها قد نزل فيه القرآن فعلا وهو ما بعدها مباشرة في قوله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة وعليه فيكون أول السورة في شأن إنزال القرآن وبيان ظرف إنزاله وآخر السورة في ليلة القدر وبيان منزلتها وقد ذكرت ليلة القدر مبهمة ولكن جاء في القرآن ما يعين الشهر التي هي فيه وهو شهر رمضان لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتقدم للشيخ رحمه الله في سورة الدخان بيان ذلك وأنها الليلة التي يبرم فيها كل أمر حكيم وليست ليلة النصف من شعبان كما يزعم بعض الناس وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الحكمة من إنزاله مفرقا وذلك عند قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من صاحب التتمة اثابه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب بإذن الله